وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا إخواني درسنا التاسع والتسعون بعد المئة من شرح كتاب الإخناع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى واليوم هو التاسع والعشرون من شهر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف و في هذه الأنسية المباركة إن شاء الله سيكون افتتاح كتاب جديد من كتب الفقه بعد كتاب العتق وهو كتاب الأطعمة وهو كتاب الأطعمة وقبل أن نتكلم شارحين ما ذكره المؤلف رحمه ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بهذا الكتاب أذكر حديثين أحدهما صحيح والآخر لا يصح وهما من الأحاديث المشتهرة جدا في باب الفضائل فضائل الفضائل المتعلقة لكتاب الأطعمة والأشريبة وما أشبه ذات والمؤلف رحمه الله إنما جعل كتابه كتاب أحكام ولم يتطرق للفضائل إلا يسيرا فحسن أن ننبه ولو لبعض هذا اليسير مما لم يذكره ولا أقول فاته لأنه رحمه الله عالم موسوعي لا أظن أنه يفوته مثل هذه النصوص لكن لكل عالم شرطا فيما يكتب ويؤلم أما الحديث الصحيح فهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 أشعث أغبر يمند يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك هذه أو هذا نصر من النصوص النبوية العظيمة التي تبين أهمية الطعام الحلال والشراب الحلال وأن ذلك مما يجب على المسلم أن يتحرى وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيه وأن أكله أو شربه من المحرمات أمر سوف ينقلب عليه في دعائه سوف ينقلب عليه في صلته بين ربه بما ليس هو شأنا سهلا ولا يسيرا وكما قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله في الصحيح غنية عن الضعيف أي في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف فالأحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام تغنينا عن أن نأتي إلى ما لا يصح من الحديث أو أن نتهاونا في ضبط الشروط التي قررها أهل العلم ووصلوها تبيانا لما يصحه عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحذيرا مما لا يصح فكانت هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك في الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف وهذا المثل الذي سأولده مثل حسن على ما ذكر فقد روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط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 اطرب مطعمك تكون مستجاب الدعوه والذي نفسه محمد اليدى ان العبد لا يقذف الحرام في جوفه وما يتقبل منه عمل 40 يوما وايما عبد نبت لحمه من السحت فالنار اولى به هذا حديث ضعيف جدا ليس فقط أنه ضعيف وعند أهل العلم الضعف درجاء هناك ما هو ضعف يسير وله أحكامه وهناك ما هو ضعف شديد وله أحكامه والضعف الشديد أنواع أهمها نوعان ما كان شديد الضعف أو ما كان مكذوبا ويسمى شديد الضعف عندهم بالواهي ويسمى الموضوع بالمكذوب أو المصنوع وبين هذا وذاك من الألفاظ الحديثية التي تدلل على ما ليصح من الحديث كثير منها قولهم هذا حديث باطل منها قولهم هذا حديث منكر منها قولهم هذا حديث مطروح ساقط إلى غير ذلك من ألفاظ لا تخرج عن حيز هذه الأنواع الثلاثة هنا تنبيهات التنبيه الأول قوله في آخر الحديث الثاني وهو الحديث الذي لا يصح بل هو ضعيف جدا وأيما عبد النبت لحمه من السحتي فالنار أولى به صحة هذه الجملة عن النبي عليه الصلاة والسلام من طريق آخر بل من طرق أخر منها عند ابن عن كعب ابن عجرة عجرة بضم العين وسكون الجيم وباب ضبط الأسماء مهم لطالب العلم كما قال الإمام عبد الغني ابن سعيد الأزدي باب ضبط الأسماء لا يدخله القياس وإنما هو يتلقى بالسمع يتلقاه التلاميذ عن الأشياخ وهكذا والمؤلفات في باب ضبط الأسماء كثيرة أشهرها كتب المؤتلف والمختلف وكتب المشتبه وكذلك كتب ضبط الأسماء ككتاب المغني في ضبط اسماء الرجال لمحمد بن طاهر الفتن الهندي وكتاب ضبط الأعلام لبعض العلماء المصريين المتأخرين وغير ذلك من الكتب وأيضاً اعتنت كتب الأنساب كذلك بضبط الأعلام وعندما نقول الأعلام لا نقصد فقط الإسم المفرد ولكن نقصد الإسم والكنية واللقب والنسبة كل ذلك له ضوابطه كذلك كتب اللغة الإمام الفيروزبادي في كتابه القاموس المحيط اعتنى جدا بضبط الأسماء والأنساب والكنة والألقاب واعتنى أكثر منه وزاد عليه شارحه شارح التاج المرتضى الزبيدي وهو من كبار علماء النغة والحديث المتأخرين قبل نحو 250 سنة رحمه الله له كتاب سماه تاج العروس من جواهر القاموس طبع في بضعة وعشرين مجلدة أيضاً فائدة ألف الإمام ابن أبي الدنيا كتاباً سماه مجابي الدعوة ألف كتاباً سماه مجابي الدعوة ذكر فيه ما وصله بالأسانين ممن دعوا الله فاستجاب لهم والحديث الذي في الصحيحين حديث الرجل الذي افترى على سعد بن أبي وقاص فدعى عليه رضي الله تعالى عنه يدل على أن سعداً فعلا من مجابي الدعوة لكن هذا الحديث بالخصوص لا يصح يا سعد أطب مفعمة تكون مستجابة دعوة على شهرته بين الخطباء والوعاب والكتاب مع أنه من حيث الصناعة الحديثية ضعيف جدا. وإذ قلت هذا الحديث ضعيف جدا فإني أنبه إلى أمر وهو أن العلماء يقولون يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لكن بشروط هذا قول بعض أهل العلم أما ما اختاره الإمام مسلم وهو ما يترشح من مقدمة صحيحه وكذلك الإمام الحبان كما في مقدمة صحيحه أيضا وغير واحد كما فصل وأصل شيخون الإمام الألباني في مقدمة كتابه صحيح الترغيب والترهيد فهؤلاء لا يقولون بجواز الأخذ بالضعيف في شيء من الشرع لا في الفضائل ولا في غيره أقول من ذكر من أهل العلم جواز الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب إنما ذكر لذلك شروطا وقد نقل هذه وقد ذكر هذه الشروط الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب ونقلها عنه وأقره تلميذه الإمام السخاوي رحمه الله في كتابها القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومجمل هذه الشروط كالتالي أولاً أن لا يشتد ضعفه والحديث الذي بين يدينا حديث ضعيف جداً أول شيء أن يشتد ضعفه ثاني شيء أن لا يرويه بصيغة الجزم وإنما بصيغة يفهم منها التوهية والتمريض والتوهيد الأمر الثالث أن يندرج تحت قاعدة كلية ثابتة في نصوص الكتاب والسنة الرابع أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به وذكر الإمام أبو شامة المقدسي من كبار علمة الشافعية رحمه الله في كتابه الباعث على إن كان يدعم شرطا خامسا ويكاد يكون قاضيا على الشروط الأربعة وهو أن يبين ضعفه والحقيقة هذا ما تبرأ به الذمة على وجه اليقين وعلى وجه الحق لأن كثيرا من الناس اليوم لا يفهمون ولا يدركون أن مصطلح روية أو يروى أو يقال أو قيل أو ذكر أو يذكر من صيغ المبني للمجهول هذه كلها أنها تفيد التمريض أو التوهين أو التوهيع فحينئذ قد يكون في ذلك شيء من لا أريد أن أقول التلبيس ولا أريد أن أقول التدريس ولكن أريد أن أقول شيء من اللبس الذي قد يرد أذهان طلاب العلم أو عامة المسلمين الذين قد يسمعون هذا الحديث الذي لا يصح ناهيك أن مصطلح روية وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكراراً ليس بالمتفق عليه بين أهل العلم فنحن نرى من الأحاديث الصحيحة المروية عند البخاري ومسلم ما يقول فيه العالم في بعض تواليه روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا فما الوجه في ذلك الوجه في ذلك أن رويها هنا المقصود بها اختصار مخرج الحديث وراويه وسنده وليس المقصود به الإشارة إلى تضعيف الحديث أو توهيته ومع ذلك فأنا أقول هذه الشروط الأربعة دون الشرط الخامس الذي كما قلنا يكاد يقضي عليها جميعا هذه الشروط الأربعة لا يستطيع أن يميزها وأن يضبطها وأن يقف على حقائقها عامة طلبة العلم ولا أبالغ إذا قلت عامة العلماء وإنما يستطيعها أهل الحديث المتخصصون فيه فقط لأن العلم علمهم والصناعة صناعتهم رحمهم الله تعالى ولعيني قد ذكرت لكم أو في بعض المجالس الأخرى أن بعض الوعاب في بعض المساجد تكلم بحديث مكذوب لا أصل له فبعد أن اتهى تقدمت إليه وشكرته على عاطفته الدينية التي تدفعه أو التي دفعته إلى مثل هذه الموعظة وليس بخفياً أن العاطفة الدينية وحدها لا تضبط صاحبها وفق أصول الشريعة إلا بالعلم أما عاطفة بجهل لن يكون من ورائها إلا الهلاك في الغالب فقلت له هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم نعم يجوز الاستدلال بالضعيف في فضائل الأعمال وهو حديث مكدوم مفترى وأول خرط عند أهل العلم الذين ذكروا قاعدة قالوا أن لا يشتد ضعفه فهذا لا أقول شديد الضعف بل هذا لا يصح بالمرة وهو مما يطلق, مما يطلق عليه عند العلماء الحديث الذي لا أصل له وللفائدة كلمة لا أصل له عند علماء الحديث لها إطلاقان الإطلاق الأول لا أصل له من حيث الصحة مع وجود سند له قد يكون موضوعا أو ضعيفا جدا أو ضعيفا فيقال لا أصل له أي من حيث الصحة وقد يقال لا أصل له أي لا سند له مطلقا لا في الصحيح ولا في الضعيف وفي الصورة الأولى ما يقول أهل العلم في الحديث الذي يروى وأنا الآن استعمل يروى بمعنى اختصار السند ليس بمعنى التضعيف الحديث الذي يروى بالسند الصحيح عن صحابي ولا يعرف له سند صحيح آخر عن صحابي آخر مثل حديث إنما الأعمال بالنيات فهو حديث متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن روى بعض العلماء الحديث نفسه عن أبي سعيد الخدري فنقول هذا حديث لا أصل له بمعنى أنه لا أصل له عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن غير عمر لا له عن أبي سعيد لا أصلاه عن ابن عمر لا أصلاه عن ابن هريرة عن ابن عباس فهذه دقائق علمية ينبغي التنبه إليها والتذكير بها والوقوف عندها والتأمل لها فإن علم الحديث من أدقة العلوب ومن أتقنها لمن وفقه الله تعالى إليه لكن بالمقابل لا بد من إضافة وإفاظة وهي أن كثيرا من الشباب اليوم وقد عايشوا والحمد لله هذه النهضة الحديثية التي بدأوا يقطفون ثمارها ويتفيأون ظلالها مما يدفعهم أو مما دفعهم إلى أن يطلبوا هذا العلم وأن يتطلب دراسته وهذا ليس أمرا منكرا ولا مرفوضا ولكن نقول من أراد أن يطلب علم الحديث فليطلبه وفق أصوله المنضبطة رواية ودراية وعلم الحديث لا يصلح فيه فقط القراءة من الكتب كما قيل قديما لا تأخذ العلم عن صحفي أي الحديث ولا القرآن عن مصحفي لأن العلم كتابا وسنة يتلقاه الخلف عن السلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم فهذا فيه استمرار لدائرة العلم والتعلم والتعليم من غير انقطاع لذلك قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلط عدوله يحمل هذا العلم أي الحني من كل خلط عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحان المبطلين وتأويل الجاهلين وهذا الحديث صحهه الإمام أحمد رحمه الله وله طرق شدة وهذا الباب أيضا يدل عليه قول الإمام محمد بن سيري في مقدمة صحيح الإمام المسلم عندما قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم فأخذوا العلم لابد منه وإنما المطلوب تحقيقه وتحققه هو هذا المتلقى عنه العلم مهيته وعقيدته ومنهجه لا أن نطلب العلم ونتطلبه دون النظر إلى دين هذا الإنسان أو عقيدته أو تسننه وبخاصة مع وجود أهل السنة والحمد لله وهم كثرة لكن إذا اضطر طالب العلم إلى طلب بعض أنواع العلوم عند بعض أهل البدع أو المنحرفين لذلك ضوابطه وشروطه أولها أن لا يكون هنالك بذيل عنه ولو في غير مرتبته ممكن واحد يقول والله الشيخ فلان صحيح هذا مبتدع لكن هو أعلى من الشيخ فلان في علم القراءات الذي هو سنيه لا تجعل اعتباره أعلم مقدما لهذا على ذاك طالما أنهما متخصصان في العلم وشرط آخر أن لا يكون ذلك سببا في تأثر الطالب بهذا الشيخ وبدعه وانحرافاته وحقيقة قد رأيت هذا عيانا ولمسته مشاهدة وعرفته واقعا محسوسا لا ينكر يأتي الطالب ومن طبيعة الطالب أن يتأثر بالشيخ الطالب ضعيف والشيخ قوي الطالب هو الملقن أو المتلقن والعالم هو الملقن فعادة ينبهر التلميذ بالشيخ وقد لا يتميز له صوابه من خطأه وقد تمر عليه الأمور وهو لا يدري فأقول رأيت ذلك وشاهدته ولمسته أن بعضا من أهل السنة ممن هم حرصون عليها وراغبون بها ومعتزمون بمنهجها ذهبوا ليطلبوا علم اللغة عند بعض علماء اللغة ممن ليسوا على منهج الكتاب والسنة أو علم التجويد والترتيل أو التراءات أو أصول الفقه فأداهم ذلك إلى انحراف في أصل اعتقادهم ومنهجهم لا بارك الله في علم يحرف السنية عن سنتهم فوالله لأن تعيش جاهلاً بعلوم الآية كلاً أو بعضاً خير بألف مرة ومرة من أن تكون عالما أو ذا علم بها أو ببعضها وأنت على عقيدة خراب يباب هذا ينبغي أن يفهم ثم قضية أخرى وهي من السلبيات التي يعيش في إطارها بعض طلاب الحديد ولا أريد أن أقول ولو قلت لا ما كثير من طلاب الحديث وهي السعي إلى تطلب الإجازات والأسانيد والتكفر من الشيوخ مما ذكرني بتلك القصة التي أوردها الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام المبلاء عن أحد طلاب العلم أنه انشغل في نهاره لتطلب أساليد حديث تطلب أساليد الأحاديث قسم لا بد منه لمعرفة صحة الحديث وقسم يراد منه الزيادة كإثبات أن هذا مشهور على المعنى الإصطلاحي يعني رواه ثلاثة فما قوم أو أنه متواتر وهو ما الجمع عن الجمع مما يستحيل معه الطواطو على الكذب فينشغل الواحد بهذه القضية التي يستطيع أن أسميها من تمام العلم وتماله وجماله ومن فنونه وليست من أصوله قال فرأى فيما يرى النائم من يطلو عليه قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زركم المقابر لماذا؟ لأنه انشغل فيما لا يستفيد منه كثيرا وأنا أعني ما أقول كثيرا عنده واجب عليه معرفته وتعلمه مما يستطيعه بجهد أقل من ذلك الجهد فهذا أيضاً من الخلل في سلوك كثير وقد خرجت الكلمة كثير من طلاب الحديث الذين ينشغلون بالأدنى ويتركون الأهم ورحم الله شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله الذي كان يقول العلم انطلبته كثير. والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالمهم من أراد أن يتبحر في العلم لابد أن يتبحر على أصول وعلى قواعد وعلى أسس ولابد أن يسلك مسالك العلماء في الترقي في التلقي لم يقفز قفزاتٍ قد بعضها على أم رأسه فيدق عنقه وهذا موجود وهذا معروف ولا حول ولا قوة إلا بالله كما قال الإمام عبدالبار رحمه الله في كتابه جامع بيام علم وفضله قال العلم درجات ومراتب من تعداها جملة متعمدا ضل ومن تعداها جملة يعني بغير تعمد زل أو كما قال رحمه الله وقد طرأت الكلمة قديما بل قديما جدا فأصول العلم تلقي مبنية على الترقي درجة فدرجة شيئا فشيئا وفي هذا تنبيهات كثيرة لأهل العلم في مؤلفاتهم ينبهون بها طلابهم على هذا الأصل إذن من أراد أن يدرس علم الحديث فليدرسه وفق أصوله وأسسه فليبدأ بمتون المصطلح الميسرة ثم يعلو ليتوسع شيئاً فشيئاً ثم ليختم في علوم المصطلح مثلا بكتاب فكح المغيب والذي أقول هو أجل كتب الحديث المطبوعة لا أعلم في حدود الطلاع ونظر القاصر كتاباً أجل وأوسع وأوعب من كتاب فكح المغيب نعم لو أن كتابة أن نكت على ابن الصلاح لشيخي الإمام الحافظ ابن حجر تم لكان أهم لكنه رحمه الله مات دون تمامه وكماله فإذا انتهى من قراءة المصطلح على هذا الترقي فلينتقل الى دراسة علم الجرح والتعديل وعلم الجرح والتعديل له شعبتان الشعب الأولى علوم الجرح والتعديل النظرية كمثل ما ذكره الإمام اللكنوي أبو الحسنات في كتابه الرفع والتكميل وفي كتابه الأجوبة الكاملة وكمثل ما في كتاب دراسات الجرح والتعديل الدكتور محمد ضيار رحمة الأعظم وكذلك كتاب الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف هذه في علم الجرف والتعديل النظري هناك علم الجرف والتعديل المتعلق بالرواب أيضاً هذا له أبوابه فمن جمع هذه العلوم ينتقل إلى مرحلة ثالثة وهي مرحلة النظر في كتب التخريج والنظر في كتب التخريج أيضاً له شعبتان شعبة النظر في كتب التخريج النظرية ككتاب أصول التخريج الشيخ الطحان ونظر كتاب المدخل إلى علم التخريج لبكر عبد الصمد قاضي وأمثالها من الكتب ثم ينتقل إلى كتب التخريج العملية التطبيقية ليكون ذلك درجة أقول قبل الأخيرة وأما الدرجة التي هي أعلى وأغلى فهي النظر في كتب العلال كعلال إمام أحمد وعلال إمام الدارة وعلى الإمام النبي حاتم وعلى الإمام المديني فهذه أجل كتب علم الحديث أعلىها وأعطى فكتب التخريج العملية التطبيقية أجلها عندي لطلاب العلم كتب شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله فهي مدرسة علمية متكاملة وإذا استطاع الإنسان أن ينظر في كتاب البدر المنير للإمام الملقب فهو لعله أنظم وأفضل كتاب في علم التخريج في الكتب المتقدمة على الإطلاق في حدود أيضا اطلاعي وعلمي القافر طالب العلم الذي يقول أنا طالب علم حديث عليه أن يتقي الله في نفسه عليه أن يستحضر آذاب العلم عليه أن يستحضر الإخلاص لله عليه أن يستحضر التواضع عليه أن يستحضر الإذعان للحق وهذا مذكور في كتب علم الحديث أن الصلاح في أنواعه الحديثية ذكر باب أداب الحديث باب أداب الطالب باب أداب الشيخ وإن كان ذكرها متأخرة في الأنواع الأخيرة من الكتاب لكنها أحرى أن تكون في أول الكتاب حتى يستفيد منها الطالب وكما قال بعض السلف نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم لأن الأدب القليل ينبهنا ويسددنا ويقومنا فإذا انبثت هذا العلم عن الأدب أصبح العلم أوكاد وبانا على صاحبه فإذا به يورثه أمراض القلوب والنفوس والأدواء القاتلة والغرور والكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى هذه مقدمة طال بنا فيها القول واسترسلنا إلى مسائل شكة بين يدي كتاب الأطعمة الذي هو الكتاب الخمسون من كتب هذا المؤلف الجليل للإمام الجليل أبي بكر المنذر رحمه الله والذي جعلنا نسترسل هذا الاستمسال هو إرادنا لحديث أبي هريرة الذي رواه مسلم عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو قول الرجل يطيل السفر أشعة أغبار يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام الاخر حديث وكذلك أوردنا حديث سعد أطل مطعمك تأخذ مستجابة دعوة وأكرر هو حديث شديد ضعف ضعيف جدا على كثرة اشتهاره وتورده على كثير من ألسنة وإن شاء الله يكون الدخول في صلب الكتابي في المجلس القادم بمنة الله تبارك وتعالى وتوفيقه أسأل الله تعالى لي ولكم السداد والهدى والرشاد إنه سبحانه ولي ذلك عليه وإذا وجد عند بعض الإخوة شيء من الأسئلة فنحن معكم إلى دقائق نصل الله لعيننا وإياكم عليها ما تعريف الايمان شرحنا تعريف الإيمان لا لا ابالغ لو قلت في مئات المجالس وكتبنا فيه لا ابالغ اذا قلت مئات الصفحات وافتينا فيه لا ابالغ اذا قلت مئات الفتاوى الايمان باجماع أهل السنه قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد في القلب والجنان يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان هذه النونات الخمس التي عليها يدور جذر اعتقاد أهل السنة في الإيمان وكل من خالف هذه الوصول فإن مخالفته تكون انحرافا بحسب مخالفته أو حجمها وأما من اجتمعت له هذه الأصول كما قال سعيد بن المسيد وكما قال الإمام أحمد وكما قال البربهاري رحمهم الله جميعا من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء وفي رواية فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره وأنا على يقين أن كثيرا من الشباب وغير الشباب ممن يبحثون في مسألة الإرجاء لا يفقهون هذه المسألة إنما هم كما قيل قديما كأسراب القطى يقلد بعضهم بعضا يقول أن يجوز صلاة الجنازة على قبر مضى على دفنه عام مسألة خلافية من أهل العلم الإمام محمد حدد شهرا فقط والأمر الحقيقة لا ينبغي التوسع فيه وإلا ممكن واحد يقول والله أنا أريد أن أصلي صلاة الجنازة على قبر جدي السابع عشر قبل ستمائة وخمسين سنة هذا لا لا في كتاب ولا في سنة والسلف الصالح علماء أولوما كانوا أحرص على ذلك لكن يعني إذا كان هناك استثناءات إنسان مثلا لم يعرف بخبر وفاة والد له وقد انقطعت أخباره ولو بعد شهرين ثلاثة سنة أقل أكثر في حدود هذا الاستثناء في حدود هذا الظرف لا نستطيع أن ننكر عليه ولكن في الوقت نفسه لا نفتح الأمر على أبوابه يقول ما أقل ارتفاع سطرة المصلي سطرة المصلي أيها الإخوة كمثل مؤخرة الرحلين ومؤخرة الرحل ليس لها ضابط يعني لا بد أن تكون 77 سنط 76 لا هذا لا يعني صحيح المهم أن تكون ذات بروز وتميز طبعا بعض الناس يقول من لم يجد عصا فليخط خطا هذا حديث لا يصح حديث نترم من لم يجد عصا فليخط خطا حديث نترم النبي عليه الصلاة والسلام كان يغرج العصا العنزة بين يديه ليصلي إليها وبعضهم يخطر في السطره ان تكون مما اذا ضربت بالراس ام تنزل الدم يا في معركه لو اسفنج وبعثه امام بين يدي الله امامك بين يدي الله يجزئك. فهذه اشتراطات ما انت الله بها من سلطان لقد يذكر يقول الدرس الماضي تكلمنا بفاضة عن مسألة في صيام السبب يريد أن أعيد النظر أو أعيد عفواً الجواب في بعض الجزئيات الجواب موجود أخواني في المنتدى في الإنترنت وفي موقع الشخصي تستطيعون أن ترجعوه بسهولة لكن لعادة الحقيقة قد لا تكون مناسبة ونحن قريبوا عهد بها يقول ما حكم حلق الشعر الذي يكون أسفل العين وأهل يعد من النمص يعني لو أن أحد انقلب السؤال قال ما حكم أخذ العين الذي فوق العين الشعر الذي هو فوق العين يعني هنا العين هنا فوق هنا تحت هذا لا يجوز وهذا يجوز بأي, بأي تحكم كل ذلك لا يجوز النمص لفظ عام بمعنى الإزالة وما ذكر في كتب الفقهاء أو اللغة من أنه أخذ شعر الوجه أو أخذ شعر الحاجم إنما هو إشارة إلى عموم البلوى وليس إلى عموم اللفظ اللغوي أن هذا أكثر ما هو موجود ومع ذلك من باب الأمانة العلمية نقول المسألة خلافية بين الفقهاء فمن الفقهاء من يجعل النمص فقط في الحاجب ومنهم من يوسعه ليقول هو في الوجه كله ومنهم من يقول هو في البذن كله حاشا العانة والإبط وهو ما ينشرح إليه صدري ولا أفرق في ذلك بين ذكر وأنثى فالنص عام والعلة عامة والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما قال المغيرات لخلق الله للحسن فهذا الذي أخذ من هنا أو من هنا أراد الحسن فإذا كانت المرأة وهي موضع الحسن والجمال من هي عن ذلك فالرجل وهو ليس بهذا الموضع ولا من أولى أن يخاطب بمثل هذا النص وهذا من ما يسمى عند أهل العلم وهو نوع القياس المتفق عليه وهو نوع القياس يجوز المتفقين ويجوز المتفق عليه بين الأصوليين وهو ما يسمى بقياس الأولى قياس الأولى قياس متفق عليه بين الأصوليين جميعاً يقول ما حكم قراءة القرآن في المقبرة للأموات النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر ولا يصح حديث قط في قراءة القرآن في المقبرة والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت يا رسول الله أريد أن أزور قبر أخي بماذا أقول قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين لم يقل لها اقرأ الفاتحة أو يسين ولا البقرة ولا العمران ولا المطففين وإنما قال لها قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. ولو كان خيراً لكان أولى الناس بهذا الخير عائشة ولكان أولى الناس بإبانة هذا الخير رسول الله أو رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتا متسم يسأل سؤالا مطورا قلاصته أنه الآن يباشر بحفظ القرآن فيقول ها سمعت من ينصح حفظ بعض المتون القائدية أنا أقول أجل هذا حتى يكلم الله لك حفظ كتاب الله وانشغل في الفهم بكتب العقيدة لكن الحفظ اجعله في هذه المرحلة للقرآن الكريم ولما استطعت من أحاديث رسول الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم يقول هل من المناسب أن يبتدئ الطالب بشرح زاد المستقنع في الفقه؟ أقول يعني هذه القضايا الحقيقة ينبغي أن يعرف فيها مقدار فهم الطالب بعض الطالب قد لا يحثن لهم هذا فالشيخ هو الذي يوجه الطالب يقول له أنت مستواك متوسط اقرأ هذا الكتاب أنت مستواك دون المتوسط لا تقرأ هذا الكتاب أنت مستوىك جيد اقفز وتجاوز هذا الكتاب إلى ما هو خير ملك لذلك نحن نوصي إخواننا دائما بأن يستفيد الصغير من الكبير والمتأخر من المتقدم لما في ذلك من تواصل وتواصل بالحق والصبر الادعاء جيدا غلا إلا إذا قصدها صاحبها يقول ما مدى صحة حديث أبو بكر وعمر هم السمع والبصر حديث صحيح رواه التنوذي وغيره أبو بكر وعمر السمع والبصر شاء من شاء وأبى من أبى وقاتل الله الرافض وأذنابهم ومن يحبهم ومن يتقرب منهم في قليل أو في كثير يقول صلى ووجدته المصلون وأنا متأكد أنها ليست الجماعة الأولى فهل أصلي معهم أم أصلي لوحدي؟ إذا كنت تقصد في السؤال ما كتبت يمينك فنقول الأمر فيه تفصيل لأن الصلاة المصلى غير الصلاة في المسجد والسؤال إذا دخلت المصلى فإذا قصدت المصلى فلهذا جوابه وإذا قصدت المسجد فلهذا جواب المسجد لا تصلى فيه الجماعة الثانية على أرجح أقوال العلماء والمسألة خلافية وانتصر على إمام الشافعي انتصر الإمام الشافعي إلى هذه المسألة وهو قل جمهور العلماء الحنابلة فقط هم الذين يتوسعون في الجماعة الثانية أما إذا كان مصلى وهذا المصلى غير موقت أداء الصلاة فيه بوقت معين فنقول والحالة هذه إذا دخلت فصلي جماعة لا فرق لكن إذا كان هذا الجماعة أو هذا المصلى الصلاة فيه موقتة ومعروف أن الصلاة قام في اول من يقدم بعد تلت ساعة من الأذان مثلا فهذا بحكم الإمام الراتح فحينئذ لا تصلى الصلاة جماعة مرة أخرى وأنا هنا أبشر الحريصين على أداء الجماعة ممن قد يفوتهم الفوت في بعض الأحيان فلا يدركون الجماعة الأولى لعذر أو لسبب خارج عن خوقهم فيبدأون يفكرون أنا فتة الجماعة هل أصلي أم أفعل أم ماذا أفعل أم لا أفعل نقول ورد في سنة النساء بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أحدكم وخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة فوجد القوم قد صلوا وكتب له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا ويأكل عيننا في العمل الصالح إنه سميع مجيب وأكر دعوانا الحمد لله رب العالم السلام عليكم